الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن إله شريك له. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قفنا في شرح صحيح الإمام مسلم عند باب الاعتناء بحفظ العورة الاعتناء بحفظ العورة عن عمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة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 قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم بعد ذلك اليوم عريانا وعن المصور ابن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فنحل إزاري ومعي الحجر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 مع عمه العباس الكعبة سميت كعبة لعلوها وارتفاعها وقيل لاستدارتها وعلوها قوله اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة حتى لا تأثر الحجارة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم والعاطق ما بين المنكب والعنق ما بين المنكب والعنق قوله فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء يعني سقط سقط وارتفعت عينه في هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهليه. وطبعا نظر المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعفة يجد هذا واضحا جليا جاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزاره قوله صلى الله عليه وسلم للمصور ابن مخرمة ولا تمشوا عراه فهذا نهي تحريم هذا نهي تحريم كما ذكرنا في الباب الماضي وإحنا قلنا أن العورة النظر ليه نظر إما نظر في الصلاة وإما النظر خارج الصلاة فإن العورة عورتان عورة داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة وذكرنا الأحكام المتعلقة بالنظر في المر الماضي بابه التستر عند البول عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل حائش نخل يعني حائط نخل أما الهدف فهو مرتفع من الأرض لأصل الإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط يبعد المذهب ثم يتخذ شيئا يسترط يتخذ شيئا يسترو، وهذه سنة مؤكدة، بل واجب، يعني هي واجبة لو كان قريب من الناس، ولو أبعد المذهب، لو أبعد المذهب تكون سنة مؤكدة. وحائش النخل كما قلنا هو حائط النخل، وهو البستان. في هذا الحديث من الفقه استحباب الاستطار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وحدة أو نحو ذلك. بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين وهذه سنة متأكدة وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في خضائه لحاجته باب بيان أن الغسل يجب بالجماع بيان أن الغسل يجب بالجماع طبعا كان في أول الإسلام الغسل لا يجب لا يجب الغسل بالجماع إلا أن ينزل هذا كان في صدر الإسلام ثم نصخ هذا الحكم وأصبح الغسل واجبا في الجماع سواء انزل أم لم ينزل فالأم اجتمعت أو أجمع أجمعات الأمة على وجوب الغسل بالجماع وإلا لم يكن معه وإلا لم يكن معه انزال من عادة المحدثين أنهم يذكرون الأحاديث التي اشتملت على قضية معينة ثم يعقبوها بذكر الأحاديث التي نسخت الأحاديث المتقدمة وهذا صنيع مسلم رحمه الله في هذا الباب وما بعده من أبواب وده غالبا المحدثين إذا أرادوا أن يصنفوا مصنفا فعلوا هذا الأمر يأتي بالأحاديث المنسوخة أولا ثم يتبعوها بالحديث التي نسخت في هذا الباب ذكر عدة أحاديث أن الغسل لا يجب بمجرد الجماع لابد من الإنزال ثم بعد ذلك أعقبها الإمام مسلم رحمه الله بالأحاديث التي توجب الغسل بالجماع سواء أنزل أم لم ينزل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخضرية عن أبي يعني أن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أنا أرى لكم الحتة حديث عن أبي العلاء ابن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا لما سألت نسخ في السنة هل أحكمها كالقرآن وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء في رواية ابن بشار إذا أعجلت وإذا أقحطت وعن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي برضو بيثبت الحديث أنه ليس عليه إلا الوضوء إذا جامع بغير بغير إنزال وعن أبي بن كعب أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء أي الله منسوخة نحن قلنا نحنا نقرأ الأحديث الأول إن شاء, الله هنتكلم إن شاء الله في رواية زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان ابن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول بعديها أن أبا أيوب أخبره أخبر عروة بن الزبير يعني أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دي التي تثبت أن الماء من الماء يعني لا غسل على الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل لا غسل عليه الأحديث دي بتثبت هذه القضية نقرأ كلام العلماء يقول الإمام النووي رحمه الله اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال لا يجب الغسل إلا واستدل طبعا بجملة الأحادث التي ذكرناها الآن ثم رجع بعضهم وانعقد بعد ذلك الإجماع على أن الرجل إذا جامع زوجته فيجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل ويقول في الباب حديث إنما الماء من الماء ما حديث أبي بن كعب اللي هو أنه سأل الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ ومعنى الحديث الذي سنذكره إن شاء الله حديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي نسخ هذه الحديث إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل قال العلماء العمل على هذا الحديث حديث مين؟ أبو هرير اللي هو الأخير إذا جلس بين شعبها الأربع وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا أنه منسوخ ويعنون بالنسخ إلى أنه ليس بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخا يعني الأحاديث دي مش إيه مش من مش منسوخة قال بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إنما الماء من الماء رأى الرجل في نومه أنه يجامع ثم قام فلم يجد بللا فلا غسلة طب وإن رأى بللا وذكر احتلاما فيجب عليه الغسل وذكرنا المسألة دي من قبل قلنا الماء من الماء إذا رأى, إذا رأى الرجل في منامه أنه يجامع ثم رأى ماء في ملابسه فيجب عليه الغسل بذلك ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صرف كل هذه الأحديث إلى, إلى النوم وليس إلى الجماع في اليقظة وليس إلى الجماع في اليقظة عليه الصلاة والسلام هو لا لا ما هو ابن عباس تدلي الماء من الماء حديث الماء من الماء هذا, هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه انت هتيجي دلوقتي ان شاء الله لو كان في وقتها نتكلم في مسألة ان كثير جدا من الصحابة قالوا بقول فيها قول ومنهم الخلفاء الأربعة منهم الخلفاء الأربعة قالوا بقول وجاء حديث نسخ دليلهم نسخ دليلهم الذي استدلوا به في قضية ما في جد للمخالف هل معنى ذلك إن الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو خالفوا فعله لا طبعا هم لم يصلهم لم يصلهم حديث النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا الحديث فلذلك ابن, عب... ابن عباس جمع بين إنما الماء من الماء وبين إذا جلس بين شعبها الأربع قال إنما الماء من الماء فين في حال النوم الاحتلام من النوم وإذا جلس بين شعبها الأربع اللي هو في حال حالي اللي يخزه. نعم الماء الأول الغسل من الماء الماء الثاني المني المني الإنزال إنزال يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هذا الحكم باق لو حكم الماء من الماء في حال إيه في حال النوم وأما حديثه بابن كعب ففيه جوابان الأول أنه هو من سوخ والثاني محمول عن أنه إذا باشرها فيما سوى الفرض فيما سوى الفرض طبعا هو السؤال في الحديث الرجل يأتي أهله يأتي الاتين معناه هنا إيه الجماع فالمبشرة فيما دون الفرج هنا محل نظر لأن لا أحكامها الخاصة بها صح ولكن هم على أساس أن هم يعني البعض لا يعني لا ينسخ لفظ الحديث أو لا ينسخ الحديث فيقول هل نستطيع الجمع بين الدليلين أم لا فإذا كنا نستطيع الجمع بين الدليلين فالأولى أن نجمع بينهما وأولى من أن نأخذ حديثا ونترك الآخر ولكن المثالة فيها طبعا فيها سعى النسخ ثابت ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فسن أيضا ينسخ بعضها بعضا كما سنذكر الآن إن شاء الله هنا مسألة نسخ السنة بالسنة يقول النووي قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة السنة المتواترة لنقلت نقلت إلينا عن طريق التواتر التواطر, التواطر ده كامراوي يست... تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب طبعا العلماء بينهما خلاف في عدد الحديث المتواتر اللي درجتنا بعضهم ذهب أنه لو في 3 رواه هذا يسمى تواتر يسمى تواتر والمسألة فيها خلاف كبير وطبعا بعد ذهب النمه كان 10 رواه في كل طبقه من طبقات استند في كل طبقه من طبقات استند فالمتواتر ينسخ الحديث المتواتر ينسخ حديث المتواتر والثاني خبر الأحد ينسخ بخبر أحد مثله طب ينسخ بالمتواتر الخبر الأحد ينسخ بالمتواتر <تصفيق> طب إيه الخلاف بقى؟ الخلاف اللي جاية الخلاف اللي جاية اللي هي الرابعة هل ينسخ المتواتر بالأحد أم لا هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف والراجح أنه لا ينسخ نعرف الحديث الصحيح الأول الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم فلو توفر في حديث هذه الشروط الخمس أصبح حديث صحيح لا مش شرط متواتل أصبح حديث طالما أن الحديث صحيح طالما أن هذا الحديث صحيح يجب العمل به أم لا يجب العمل به فإذا صح الحديث فالحديث ينسخ بعضه وبعضه سواء كان أحد أو متواتر وهذا هو الراجح والله أعلم نعم ليه الصحة إذا توفرت فيه شروط الصحة هو حديث أحد وتوفرت فيه شروط الصحة يجب العلم والعمل به أم لا نعم وعشان كده احنا قلنا الأحد ينسخ المتواتر أصلي في مذهب يقول إن الأحد لا ينسخ المتواتر فاحنا من رد, من رد على هذا المذهب ونقول أن الأحد إذا توفرت فيه شروط الصحة فينسخ المتواتر ما أفهم السؤال متى إزاي مش فاهم إذا كان بشروط النسخ شروط النسخ اللي تيوضعها العلماء إذا كان متأخرا عنه ودي طبعا بتكون بالتواريخ معروفة بالتواريخ طبعا التواريخ بتفرق الثاني ينسخ الأول حكم حكم فقهي ما هو لو في حكم فقهي هينسخ نشوف يهمة متقدم على الآخر الأول يا أخوانا قبل ما نصير للنسخ ننظر هل نستطيع الجمع بين الدليلين أم لا لو استطعنا أن نجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع التي وضعها العلماء فوق متواجه متواجهه شوية نبحث ونجمع بين الدليلين. إن استطعنا الجمع لا نصير إلى النسخ. فإن عجزنا عن الجمع صرنا إلى, إلى النسخ. نعم. زي كلام ابن عباس. رضي الله عنه أرضها. إنما الماء من الماء. وإذا جلس بين شعبها الأربع. والله عبد. ده منها. التاريخ منها. والعجز عن الجمع بين الدليلين. أنت دخلنا في درس أصولي. <تصفيق> ممكن لو تريع مثلا الوجيز مثلا في أصول فقه هتجد الشروط مكتوبة فيه يعني ده أقل أو ده أصغر الكتب في أصول فقه وكتاب مبارك الوجيز في أصول فقه قوي جدا مع أنه مختصر بس قوي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحبت فلا غسل عليك يقال أقحطت وأقحطت بضم الهمزة أو بفتحها ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني وهو استعاره من قحوط المطر وهو من حباسه وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات والله أعلم رجل بقى يأتي أهله ثم يكسل أو يكسل كليهما صحيح يكسل أو يكسل ولم ينزل جامع فكسل عن إنزال المني فهل يلزمه الغسل كان في صدر الإسلام لا يلزمه لا يلزمه يغسل ما أصابه من المرأة يعني يغسل ذكره ويتودأ وضوءه للصلاة كان هذا في صدر في صدر الإسلام الإمام النووي يقول يغسل ما أصابه من المرأة فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة نجاسة رطوبة فرج المرأة وهذه المسألة فيها خلاف فيها خلاف هو قال إن الأصح عند بعض أصحابنا اللي هو نجاستها نجاسة رطوبة التي تخرج من فرج المرأة ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا لو قال بطهارة رطوبة فرج المرأة يبقى يستحب له أن يغسل مكانه تمام؟ ودي مسألة شائكة عند كثير من النساء مسألة الرطوبة التي تخرج من الفرج غير المنية غير المنية المرأة في رطوبة بتنزل أصلا النساء لهن أحكام يعني في رطوبة بتنزل من فروج النساء ودي بتنزل بكثرة إما رطوبة قسمين تخرج من مخرج البول مخرج البول أو رطوبة تخرج من مسلك الذكر أو من الرحم أيهما نجس الذي يخرج الرطوبة التي تخرج من مجرى البول نجسها ويلزم غسلها أما الرطوبة التي تخرج من مسلك الذكر ففيها الخلاف والراجح أنها طاهرة أنها طاهرة والشيخ ابن عثيمين يقول أنها منزلة المخاط منزلة المخاط يعني لا تلتفت إليها لا تنقض على الراجح لا تنقض وإلا ده أمر يعني عمت به البلوة مسألة خروج رطوبة من فرج النساء مسألة بتحدث لهن كثيرة فلو قلنا أنها تنقض الوضوء يعني هي وهي في الصلاة ونزل منها رطوبة من فرجها يبقى كده يلزمها أنها تخرج من الصلاة فحن نقول أنها لا تنقض الوضوء على الراجح أما التي تخرج من مكان البول أو مسلك البول فهذه نجسها بالاتفاق نجسها بالاتفاق والله تعالى طبعا قوله صلى الله عليه وسلم جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربعة طبعا رجعواها قراءهم الكتاب أفضل قراءة في الكتاب معنى هذا الحديث احنا ما قرأناش الحديث نقرأ الحديث الأول عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر راو يعني وإن لم ينزل وإن لم ينزل وعن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار في إيه في إيه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 ومثل الختان الختان فقد وجب الغسل وأيضا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رجلا سأل, سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل أنا أفعل ذلك أنا وهذه إني لأفعل لا ذلك أنا وهذه ثم نغتسل فرجع بقى ما معنى شعبها الأربع رجعها في الكتاب معنى الحديث أن الغسل لا يتوقف على نزول المني لا يتوقف على فإذا جامع الرجل زوجته أنزل أم ينزل يلزمه الغسل فمتى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف فيه اليوم اليوم ليه؟ لأن احنا قلنا في صدر الإسلام كان إذا جامع ولم ينزل ليس عليه غسل بل يلزمه أن يغسل ذكره ويتوضى أضوءه للصلاة أما بعد ذلك انعقد الإجماع أجماعة الأمة بعد ذلك على أن الرجل إذا جامع زوجته فعليه ال... عليهما الغسل أنزل أم لم ينزل طبعا الكلام أريدكم أنتم تراجعوا أفضل أفضل في بس حتة نقولها كده في الكلام قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام اللي هي الحشفة مقدمة الذكر ولا يشترد تغييب جميع الذكر بالاتفاق لا يشترد ذلك ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها وهذا الوجه غلط منكر متروك وصلنا الكلام واضح وإنتوا طبعا تكرؤوها رجعوها وكرؤوها بنفسكم قال عائشة رضي الله عنها على الخبير سقط معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه ولذلك انت لما تبقى عارف قضية واحد يقول لك ما تقول تقول على الخبير سقط قوله صلى الله عليه وسلم ومست الختان الختان فقد وجب الغسل قال العلماء معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس حقيقة مس إيه الذكر لختانها ختانها لأنها تختة لا في أعلى الله طبعا أنا مش عارف أقول لكم إيه مش عارف أشرح القضية إزاي ولكن هي معروفة لأن القضية مفهومة معروفة ده الختان بيكون في أعلى فرج المرأة على فرج المرأة فهذا لا يمسه الذكر أصلا عند الجماع ولكن المقصود إيه؟ أنك غيرت فرجك فيه في فرجها وليس المراد أن يمس الختال الختال يعني يمس موضع الذي تختفن فيه المرأة عاوزين نطلع من بب ده الصرع <تصفيق> ما خلاص فاضل حتى فقط قوله صلى الله عليه وسلم إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة طبعاً دلوقتي لا طبعاً نبي فعله لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم المؤمنين طبعاً ما كانش الفتن لم تكن كعصرنا وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن في كتير جداً ممكن الإنسان يحتط فيها ويقول بالمنع من الممكن تكون في أصلها الإباحة ولكن يقول بالمنع ليه من أجلي من أجل الفتنة، من أجل الفتنة. وإن قال صلى الله عليه وسلم هذه العبارة ليكون أوقع في نفسه، خلاص الأما، المسألة ليكون فيها استيصال، خلاص أنا أفعل هذا الأمر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهو جائز لغيره من باب لا إلا ما دل الدليل على خصوصية له صلى الله عليه وسلم في ذلك. ندخل في باب بقى الوضوء مما مسّت النار. كالعادة ذكر الإمام مسلم رحمه الله الحديث الواردة في وجوب الوضوء مما مستت النار ثم أعقبها بالأحاديث التي نسخت هذه الأحاديث عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مستت النار قال ابن شهاب أخبرني عمر ابن عبد العزيز أن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار وأيضا في حديث عروة لما سأل لما سئل عروة بن الزبير عن الوضوء من مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار تمامي الأدلة هذه وردت في الوضوء مما مست النار ثم بعد ذلك بدأ بالأدلة التي نسخ ذلك فيها عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفش ثم صلى ولم يتوضا معروف طبعا الشاه ديت النار حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرقا او لحما ثم صلى ولم يتوضا ولم يمس ماءا نعم ما ناسخ اه اه هذا الحديث نسخ ولكن ممكن ارمي لك شبهه دلوقتي قويه جدا ايه هي الاحاديث الاوليه توضؤوا مما مسست النار والاحاديث اللي احنا ذكرناها الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهل الفعل ينسخ القول اه دخلنا بقى في في, في مشكله وحديث عمرو بن أمية الدمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. برضو نفس السنة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكينة وصلى ولم يتوضأ. طبعا الأحاديث كلها في كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكفي الكفاية قراءة الحديث ده أنا توضأ من لحوم القبل ده لسه جاي في الباب اللي بعدين لأن البابين لهم ارتباط من ناحية مست النار مس النار من ناحية أن النار مست لحوم الإبل أم لا مستها. طب ليه بقى ابنة من لحوم الإبل هيأتي الكلام فيها إن شاء الله لأن الخلفاء الأربعة على رأس من يقول ان لحوم الإبل لا تنقض الوضو قال به جمع من الصحابة ولكن الراجح بخلاف كده الراجح على خلاف ذلك كما سألت إذا لم نستطع الجمع ينسخ الفعل القول أنا ما عنديش ترقيم في الناس اللي معايا اقل لي حديث اقرأه ما نوقفت عنده ما نوقفت عنده نعم ده تمضمض فقط تمضمض صلى الله عليه وسلم فقط ولم يتوضأ هو ده هو ده اللي فيصل النزاع حديث جابر اللي فصل النزاع في المسألة وهو في السنن وهو صحيح أن كان لآخر أمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ها ترك الوضوء مما مستت النار ترك الوضوء مما مستت النار لا القبل خاص القبل حكمها حكم خاص هيئة الكلام فيها إن شاء الله لا تستعجلون نعم بس لسه هيئة الكلام هل يجوز ان الفعل ينسخ القول اذا لم نستطع ان نجمع بينهما يجوز ان الفعل ينسخ القول <تصفيق> للادلة هيئة الكلام فيها ان شاء الله لا تستعجلون نعم الوقت متأخر الفعل النبي, صل... فعل النبي صلى الله عليه وسلم متأخر متأخر يعرف طبعا نحن قلنا أن الناس يعرف في التاريخ اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار فذهب جماهير العلماء من استلف والخلف إلى أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار مما ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وبكر رضي العنى عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن ضرداء وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وسامرة وزيد وابن موسى وابن هريرة وابي بن كعب وابن وعامر وعائشة رضي الله عنها وابو أمامة رضي الله عنهم جميعا ثم من التابعين ده مذهب الإمام مالك وابن حنيفة والشافة وأحمد ويسحاق بن راهويه ويحيب ناحية وابن ثورة بن خيزة ذهب طائفة إلى وجوب الوضوء مما مستته النار. وأكلي ما مسته النار وده مروع عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري أبو وغيرهم واحتج هؤلاء الذين يقولون بوجوب الوضوء مما مسته النار بهذا الحديث توضأوا مما مسته النار واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة لترك الوضوء مما مسته النار يقول ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجاب عن حديث الوضوء مما مسَت النار بجوابين حديث اللي هو توضأ مما مست النار أجاب الجمهور بجوابين الأول أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه رواه أصحاب السنن الجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين سنغسل فمه وكفي إمتى بعد, بعد الطعام ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول يبقى هنا كان في الصدر الخلاف حدث بين أهل العلم ثم بعد ذلك أصبح هناك إجماع من أهل العلم على ترك الوضوء مما مست النار على ترك الوضوء مما مست فإن حدث خلاف في مثل هذه القضايا إحنا قلنا أن دي حديث فعلية نسخت أحاديث قولية على قول الجمهور ممكن نخرج من المسألة بإيه أن الإجماع عقد على ترك الوضوء بأكل مما مسته النار والإجماع في حد ذاته حجة ويقوي, ويقوي قول من يقول عدم الوضوء مما مسّت النار، وإن كان في إجماع الآن، الآن فيها إجماع، هل يجوز مخالفة هذا الإجماع بالحديث؟ توضّع مما مسّت النار؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيوه، الإجماع أصله أصل الإجماع من أدلة، أصل الإجماع من أدلة. وليس بخلاف ذلك الله. هنا في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه اللي هو لما أكل أقط احنا قرينا لغاية حديث كين حديث الكام قرينا أظن الغاية عن ميمونة ده اللي احنا وقفنا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ وحديث بيرافع لما قال أشهد لكنت كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ وحديث ابن عباس حديث اللبن النبي صلى الله عليه وسلم شارب شارب لبن ثم دعا بماء فتوضى وقال إن له دسمان ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة اللي هو اللي فيه أقد نعم لا والبن نو يقال إن هو بعد اللبن وبعد كل كل أكل إذا كان يعلق بالفم حتى لا ينشغل به في صلاته لأن قضية الأكل والشرب في الصلاة دي مسألة أنت هتدرسها بالتفصيل نعم سنة سنة وليست توجب سنة وليست توجب ذلك سنة مستحبة نعم إذا كنت متوضئا واردت أن تصلي فأكلت طعاما أو شربت لبنا فجوزه فأبي لك أن تتمضمض ل ذلك نقف ذا عند حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ على المسجد نقف عنده إن شاء الله والمرة القادمة نتكلم برضه عن قضية الوضوء من لحم من لحم الأبل لأن كان فيها فيها خلاف بين العلماء في خلاف بين العلماء ونتكلم عن الراجل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم